واعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اما بعد عباد الله إنها معركه الازل إنه السأر الذي بيننا وبين ابليس عليه لعينه الله ذلك المجرم راس الشر الذي تسبب في هبوط ابينا من الجنة وهبوط خروج ابينا من الجنه وهبوطه إلى الأرض وهو الذي يوسوس للناس فينشرون الكفر والفساد والشرور والفسوق في هذا العالم بيننا وبينه سار وهو يحاربنا ولا يغفل وينبغي علينا أن نحاربه ولا نغفل وينبغي أن نتخذ كل سلاح لمحاربه هذا العدو الشرس الذي لا يهدأ ليلا ولا نهارا ولا يسكن ولا يستر فلا بد ان نستعين بالله جل وعلا فإن استعنا بالله تبارك وتعالى حق الاستعانه وتوكلنا عليه حق التوكل ولا كيد هذا الشيطان تحول كيده الشرس الشديد المدمر إلى شيء ضعيف لا قيمه له ان كيد الشيطان كان ضعيفا تقدم رجل الى الامام ابن القيم رحمه الله بسؤال فقال بعد أن حمد الله واثنى عليه والسلام وغيره والسلام وغيره قال ما راي الساده العلماء رضي الله عنهم وارضاهم في رجل اصيب ببليه اشتدت عليه اصيب ببلية اشتدت عليه وهو يزداد لهاتا وقدن تكاد تفسد عليه دينه ودنياه يعني ان الانسان منا كل منا مبتلا كل منا مبتلى والبلاء يعم البدن والقلب والروح والبلاءات موجوده في العبد أجمعين فكيف الخلاص منها قال ابن القيم رحمه الله اعلم أن الله عز وجل ما انزل داءا الا وانزل له دواء فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه واسامه بن شريق رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله داءا الا وانزل له شفاء ما أنزل الله داء الا وأنزل له شفاء وفي روايه مسلم من حديث جابر بن عبد الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء لكل داء دواء فاذا اصيب دواء الداء برئ باذن الله في روايه احمد زياده عالمه من علمه وجهله من جهله فيا ايها المسلم يا من ابتلي بلاء كان سواء كان هذا البلاء في جسدك أو كان هذا البلاء في نفسك أو كان هذا البلاء في قلبك لا تخف لا تخف إن الله ما أنزل داءا الا وانزل له شفاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم الادواء والبلاءات الجهل اعظم داء يصاب به الانسان الجهل ولذا فان طلب العلم فريضه في روايه ابن ماجه بسند صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضه على كل مسلم هذه الفريضه لنشرها نشاء من الجهل الجهل اعظم الادواء والتداوي من الجهل سهل بتطلب العلم وطلب العلم منه السؤال ولذا صح في حديث ابي داوود رحمه الله عليه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سافرنا سفره سافرنا سفره في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس معهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذه السفرة قال فنزلنا منزلا فاستضفنا القوم فلم يضيفونا يعني طلبنا من القوم الذين نزلنا عندهم في بلادهم أن يضيفونا وهذا واجب واجب الضيافه للانسان العابر السبيل والمنقطع به الطريق واجب فرضي ثلاثه ايام قال فاستضفناهم فلم يضيفونا قال فلذغه سيد ذلك الحي لدغه لدغته عقرب او لدغه ثعبان الله اعلم فلذغه سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء بحثوا عن اي دواء لهذا لا ينفعه شيء فقال بعضهم اذهبوا إلى ذلك الرهب الذين نزلوا بأرضنا فسلوهم ان يكون معهم شيء قال فاتونا فقالوا لقد نودي سيدنا وسعينا له بكل شيء فلم ينفعه شيء فهل عندكم من شيء قال رجل منا والله اني لارقيب يعني انا اعالج والله اني لارقي ولكن استضفناكم فلم تضيفونا فلا ارقي حتى تجعلوا لنا جعلا يعني حتى تخصصوا لنا شيئا ناخذه فاجعلوا لنا جعلا قال فجعلوا له جوف فجعلوا لهم جعلا فصالحهم عليه قال فاخذ يقرأ الفاتحه ويتفل عليه حتى برئ فكانما نشط من عقال قام يمشي ليس به قلبه يعني ليس به بأس قال فاعطوهم الذي صالحوهم عليه فاعطوهم الذي صالحوهم عليه فقالوا اقتسموا قال الذي رقا لا والله حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنساله فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه فضحك وقال وما يدريك انها رق انها رقيه اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم هنا سيدتان الأولى الاولى ان هؤلاء القوم جهال لم يضيفوا أهل الإسلام والواجب عليهم ضيافتهم والثانيه انهم يجهلون فضل صورة من سور القران وهي اعظم سور القرآن وهي الفاتحة والثالثه أن الفاتحه شافيه باذن الله تبارك وتعالى ونعود إلى هذا الحديث ولكن نذكر آفة الجهل افته الجهل فمن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في مروه ابو داوود بسند صحيح قال سافرنا سفره فاصاب رجلا منا حجر في راسه سافرنا سفره فاصاب رجلا منا حجر في راسه شجج يعني ان ارد اصابهه ونزل منه الدم فشجه قال يسأل اصحابه هل تعلمون لي من رخصه لاتيمم فقالوا لا نجد لك رخصه وانت تقدر على الماء فقالوا لا نجد لك رخصه وانت تقدر على الماء قال فاحتمل هذا الرجل لانه احتلم فلما احتمال ذلك الرجل وساله مسءل فقالوا لا نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء قال فاغتسل فمات فلما رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر بذلك قال قتلوه قتله الله الا سالوا اذا لم يعلموا انما شفاء العي السؤال قال الا سالوا إذا لم يعلموا يعني كان ينبغي للشخص اذا لم يعلم شاء ان يسال والسؤال مطلوب قال الله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ألا سالوا اذا لم يعلموا إنما شفاء العي يعني شفاء الجهل إنما شفاء العي السؤال وقال عليهم رسول صلى الله عليه وسلم بقوله قتلوه قتلهم الله يعني عاقبهم الله عز وجل لانهم افتوهوا بغير علم اذا الجهل من أعظم الأدواء من أعظم الامراض التي يجب على العبد أن يتداوى منها بالسؤال وطلب العلم والسعي اليه معظم العلم وكل العلم مرجعه الى كتاب الله تبارك وتعالى والقران كله شفاء كله شفاء لأن الله عز وجل سبحانه ذكر ذلك فقال ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى هو للذين امنوا هدى وشفاء وقال سبحانه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا الله تبارك وتعالى ذكر أن القرآن شفاء ورحمه وهدى شفاء ورحمه وهدى ولكنه لا يكون شفاء ولا رحمه ولا هدى الا لمن قرأه وتدبره لأن من لم يتدبره لان لم يتدبره الاقبال على قلبه افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها فالقران كله شفاء لمن قراه وتدبره وعمل به واعظم ما فيه من الشفاء الفاتحه كما ذكرنا وهي الصوره الكافية الشافية وقد ذكرت لك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو حديث في الصحيحين حديث في الصحيحين ان احد الصحابه رضوان الله عليهم قرأ الفاتحه على ذلك الرجل الذي سيد القوم فشفااه الله تبارك وتعالى فكانما مشق من عقال ليس به قلبه يعني ليس به باس قام نشطا والنبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك وقال وما يدريك انها رقيه اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم فالقران كله شفاء ولكن هو شفاء والعلم شفاء على شرط ان تتبرأ من الغفله وان تتبرأ من أكل الحرام لان اكل الحرام وأكل حقوق الناس يضيع اثر القران واثر الدواء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث ابي هريره رضي الله عنه أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه إن الله امر المؤمن ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني لما تعملون عليم وقال للمؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم فامرنا باكل الطيب ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعس أغبر السفر شديد عليه وهو اشعس يعني منكوش الراس أغبر الغبار عليه قال اشعس أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فان يستجاب له فان يستجاب له دل ذلك على أن أكل الحرام يمنع استجابه الله تبارك وتعالى ويمنع تاثير القرآن وتاثير الفاتحة عليه يمنع ذلك أكل الحرام والغفله الفاتحه شافيه عظيمه جدا ابن القيم رحمه الله يقول وقد ضبطت قراءة الفاتحه اذ اصابتني ادواء في سفري من الشام إلى مكه فكان الله عز وجل يشفيني بها واصبت فكنت اقرا الفاتحه واشرب من ماء زمزم فكان الله يشفيني واتاني اناس بهم بلائات وامراض فوصفت لهم قراءة الفاتحة فكانوا يقراونها فيشفيهم الله تبارك وتعالى تقرا القرآن تقرا الفاتحه يشفا صدرك ويشفا قلبك ويشفا مرض بدنك هذا ان اخلصت لله عز وجل وتركت الغفله وتركت اكل الحرام كما ذكرنا لك وقال ابن القيم رحمه الله والدعاء من اعظم الوان الشفاء والدعاء والدعاء سلاح المؤمن وقد صح من حديث اصحاب السنن عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغني حذر من قدر لا يغني حذر من قدر ولا يرد بلاء الا الدعاء لا يغني حذر من قدر ولا يرد بلاء الا الدعاء قال فان البلاء ينزل فيقابله الدعاء فيعتا لجان الى يوم القيامه والدعاء مع البلاء له ثلاثه أحوال الدعاء مع البلاء بلاء النازل من الله قدر الله عز وجل أن يبتليك ببلاء فالدعاء المخلص له مع هذا البلاء النازل ثلاثة أحوال إما أن يكون دعاؤك قويا فيرد هذا البلاء ويمنعه وإما أن يكون دعاؤك مماثلا للبلاء يعني هذا قوي وهذا قوي في درجة واحدة فيلتقيان فيعتلي جان يعني يصارع بعضهما بعضا الداء يصارع الدعاء والدعاء يصارع البلاء فيعتلي جان يعني يصطريان إلى يوم القيامه فلا يصيبك الحاله الثالثه ان يكون دعاؤك اضعف وقل من البلاء النازل فعند اذن ينزل البلاء ولكن الدعاء يخففه ويخفف اثره اذا الدعاء سلاح هذا الحديث حديث صحيح حديث عائشه رضي الله عنها هذا الحديث صحيح يؤيده ايضا حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر الا الدعاء لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه حديث عظيم جدا حديث عظيم جدا لا يرد القدر الا الدعاء يعني معناه أن القدر يرد نعم القدر يرد ولذا من الاخطاء الفاحشة جدا أن يقول إنسان اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه هذا حرام هذا قول سيء جدا إياك أن تقوله اياك أن تقول هذا قول باطل هذا قول باطل لا نسألك رد القدر نحن نسأل الله رد الاقديه قال لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر يعني عمل الخير لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر ثم قال وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه يعني ربما يكون قد كتب الله لك رزقا فانت تعصي الله عز وجل فين عنك هذا الرزق لكن الشاهد من الحديث لا يرد لا يرد القضاء الا الدعاء هذان حديثان عظيمان حديث توبان وحديث عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها اذا هذا الدعاء الذي هو سلاح كيف نستعمله كيف نستعمل هذا السلاح أولا لابد من الحصول عليه يعني كثره الدعاء الى الله وتعالى ولا بد من احسان هذا السلاح ومراقبته كيف يكون هذا اولا ان تتحرى الاوقات التي يستجيب فيها الله الدعاء وهي سته اوقات سته اوقات احفظها ستك اوقات اياك أن تفوتك ادعوا الله عز وجل فيها بما شئت من خير أو دفع شر أو إزالة مرض أو إزالة كرب او رفع أي بلاء أو اصلاح ولد أو زيادة في المال سته اوقات الوقت الأول الثلث الاخير من الليل الثلث الاخير من الليل كيف تعرفه تحسب من صلاه المغرب إلى صلاه الفجر ان كنت صلاه المغرب الآن على الساعة السادسة وصلاه الفجر على الساعة الخامسة 5 و... اعسب هذا الوقت واقسمه على 3 الثلث الاخير من هذه الثلاثه هو الذي ينزل فيه الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه تبارك وتعالى يعني قل من الساعة الثانيه مثلا ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا حقيقيا ينزل دون أن يفارق عرشه ينزل ألا من سائل فوجيبه ألا من مستغفر فاغفر له يس عبوبن تبارك وتعالى وهو يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ربنا ينزل فهيك أن تكون نايم في هذا الوقت حاول أن تستيقظ ولو جزء من السدس الاخير من الليل ولو قبل اذان الفجر بربع ساعة وقوموا مرفعا يديك إلى الله تبارك وتعالى وادعوا اول الأوقات السته الثلث الاخير من الليل الوقت الثاني عند الأذان في كل صلاه عند الأذان يدبر الشيطان عند الأذان وقت إجابة الدعاء الوقت الثالث بين الأذان والاقامه وقت إجابة الدعاء الوقت الرابع دبر الصلوات المكتوبة يعني عقب كل صلاه دوبر الصلوات المكتوبه الوقت الخامس حين يصعد الامام على المنبر يوم الجمعه حتى تقضي صلاه الجمعه الوقت الاخير هو أول ساعة بعد العصر يوم الجمعه اول ساعه بعد العصر يوم الجمعه اوقات سته احرص عليها وهي سهله جدا سهله جدا الثلث الاخير من الليل هذا معروف وتجد اوقات متقاربه جدا قبل الاذان بعد الاذان يعني بين الاذان والإقامة عقد الصلوات ثلاث اوقات متقاربه جدا ثلاثه والثلث الاخير هذه أربعة يوم الجمعه حين يصعد الإمام على المنبر حتى نقضي الصلاه ثم يوم الجمعه نفسه هو ساعة ساعد ساعه تساعد ساعه وهي اول ساعة بعد صلاه العصر تحص على الدعاء فيها هذا إلى جانب عشية عرفه وليله النصف من شعبان وعند نزول المطر وعند سماع صوت الديك يؤذن لكني اذكر لك السته التي هي مستدامة في الغالب هذه الاوقات السته احرص عليها ثم بعد أن تحرص عليها حين تدعو الله تبارك وتعالى في غير دبر الصلوات وفي غير أن يكون الإمام على المنبر ارفع يديك إلى الله تبارك وتعالى لان الله عز وجل يستحي سبحانه ان يرد عب عبدا رفع يديه الى الله ان يردهما صفرا ارفع يديك إلى الله واقبل عليه وابداي الدعاء بحمد الله تبارك وتعالى فكل عمل يستحب أن يبدا بحمد الله تبارك وتعالى ثم اسني عليه يعني وحده وقل لا اله الا الله ثم صل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم ادخل على الله تبارك وتعالى بالدعاء وادعه بما شئت من اطيام من جلب خير للدنيا والآخرة أو من رفع شر أو مرض أو بلاء في هذه الدنيا أقبل على الله تبارك وتعالى واختم بتوحيد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرصك على أن يكون ماكلك حلالا ومشروبك حلالا ومأوا ملبسك حلالا وغذيت بالحلال لان الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما ذكرنا هذا سلاح سلاح قران سلاح الفاتحة سلاح الدعاء اياك أن تتركه نحن جميعا مبتلون كلنا مبتلون على المستوى الفردي مبتلون على المستوى المجتمعي مبتلون على المستوى الدولي مبتلون كلنا مبتلون ولكن من منا رجع الله تبارك وتعالى ارجع انت الا نرجع الناس كلهم فرجع انت الى الله تبارك وتعالى واخلص في الدعاء لله جل وعلا كما ذكرنا هذه بعض الادويه والا سنسترسل في ذكر أدوية كثيرة استفدناها من ائمه الاسلام من كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله نسأل الله عز وجل ان يعفو عنا نسالك العفو والعافيه والنجاه من كل بلي الحمد لله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه وانله على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وإنما للمتقين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة وحجة على العباد أجمعين وبعد في عباد الله كلنا مبتلون كل واحد فينا إذا نظر في نفسه على المستوى الشخصي وجد نفسه مبتلا إن بمرض في بدنه وإما بشيء في قلبه وإما بشيء في نفسه وإما بشيء في رزقه وماله وإما بشيء في أولاده أو جيرانه أو أقاربه بلاات هذه الدنيا دار ابتلاء ولكن العلاج موجود والدواء موجود والحرب قائمة والحرب سجال بيننا وبين عدونا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ذكرت لك داء الجهل وداء الغفله وداء الاكل الحرام وداء المعصيه وذكرت لك ادويه ذكرت لك العلم وذكرت لك القران والفاتحه وذكرت لك الدعاء وهو من اعظم اسلحه المؤمن والدعاء كما ذكرت لك لابد ان توحد الله جل توحد فيه الله جل وعلا وكثير منا يدعون أن يبدا بتوحيد الله تبارك وتعالى في الحديث عن حديث جابر بن عبد الله وابي هريره رضي الله عن الجميع قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم اني اسالك بأني اشهد أنك أنت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان هذا قد سال الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به أجاب وإذا استعطي به اعطى فاسم الله الاعظم هو الله هو الله وان كان بعض أهل العلم يرى ان الاسم الاعظم هو الحي القيوم ولك أن تجمع الاسمين الحي القيوم ضمهما كانهما اسم واحد وهما اسمان ومعهما اسم الله وهو الإسم الاعظم كما ذكرنا روى انس بسند صحيح في أحمد والترمذي والجامع الصحيح روى انس قال كنت جالسا إلى جوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اسالك بأن لك الحمد بديع السماوات والأرض المنان يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله بإسمه العظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا طلب منه أعطى أو إذا استعطي أعطى أو كما قال صلى الله عليه وسلم نحن مبتلون كما ذكرت لك ونحن في معركة كما ذكرت لك وهذه المعركة طويلة ستستمر طوال عمرك لن تنتهي المعركة الا حين توضع, إلا حين توضع في قبرك لن تنتهي المعركه والشيطان لا ينام وقسيده الحسن البصري رحمه الله اي ينام الشيطان قال لو نام لاسترحنا انام الشيطان قال لو نام استرحنا والشيطان خبير بجميع مداخل الخير وجميع وعليم وخبير بجميع مسالك الشر فهو يقف لك بالمنصات يمنعك يحاول منعك من كل خير ويحاول دفعك إلى كل شر حتى يسقطك في الحضيض في الحفره التي لا خروج منها وهي الشرك بالله ان لتعليه فاحضر هذا الشيطان وعليك بالاسلحه والحصول على هذه الاسلحه سهل سهل جدا ما أجمل أن تب ان تعلم دين الله جل وعلا وما أعظم أن تتلو القرآن وتتدبر معانيه وما أعظم أن تتسلح بدعاء الله جل وعلا نستكمل ان شاء الله في المرات القادمة بقيه أدوات المعركة ومسالك المعركه وخطط الشيطان وخطط الإنسان في المواجهة واوجه الصراع وميادين ذلك الصراع والنتائج المترتبه المرجوه باذن الله تبارك وتعالى وسننتصر على الشيطان إننا بالله بالله نعلم أن كيد الشيطان كان ضعيفا لا نخاف من الشيطان ولا من كيد الشيطان ولا من اتباع الشيطان فإننا مع الرحمن جل وعلا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم اشف مرضانا اللهم طهر قلوبنا من النفاق <تصفيق> واعمالنا من الرياء وألسنا من الكذب وأعيننا من الخيانه إنك تعلم خائنه العيون وما تخفي الصدور واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاءه هممنا وشفاء وشفاء صدورنا واجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ودليلا ومن النار ستر وحجابا علمنا منه جهلنا ذكرنا منهما نسينا ارزقنا لا وقت انا الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين